الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإرسان إلى يوم الدين أما ذات فهذه هي الحلقة الثانية والسبعون بعد الهئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم تتلمنا في الحلقة السابقة على قول الله تبارك وتعالى الحج أصفر المعلومات. وذكرنا بعض الفوائد والأحكام المسبقة من هذه الآت الكريمة، ونكمل ما وعدنا به إن شاء الله تعالى من أحكام هذه هذه الآت الكريمة، أن الإحتمال بالحج أو العمرة يجعل الحج والعمرة فرضا، وولزم والولزم المحتم. لقول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج ومن احكام هذه الآية وفوائدها أن الحج لا يصح في غير هذه الأشهر إن الله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلم يرتب احكام الاحرام إلا على من أحرم في هذه الأشهر إلا على من أحرم بالحج في هذه الأشهر وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن من أحرم بالحج قبل دخول أشهره فإن يحرمه بالحج لا أصح لكن هل يقعه باطلا أو يتحول إلى عمره يحتمل الوجهين ومن فوق ومن فائد هذه آية تحريم الرفس والفسوق والجدال بعد الإحرام بالحج يقول الله تعالى فمن فرض فيه الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وسبق معنى الرفث وهو الجماع ومقدماته ولهذا كان من محظورات الإحرام الجماع وجئناه بالحج، وجئناه في الحج قبل التحلل الأول لترتبوا عليه أمور خمسة: الأول الاثنين والثاني فساد النسك والثالث وجوب نظيف فيه، والرابع وجوب قضائه من العام القادم، والخامس فدية وهي ناقة تذبح. وتوزع على الفقراء. أما بعد التحلل الأول فإن فجته فجة حلق الرأس أي أنه يخير فينصد يمثل ثلاثة أيام ويطعان ستة مساكين ولبحشات ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وحكامية في سوق الحج سواء كان الفسوق فيما يختص بالحرام أو فيما يكون عاما فلا يحل للحاج أن يفسق انتهاك محظورات الإحرام ولا يحل له أن ينتهي كما كان محرما تحريما عاما كالغيبة والنميمة والنظر المحرم وما أشبه ذلك فإن قال قائل أليس الفسوق محرما في كل حال في الحج وغيره قلنا بلى لكنه في الحج يتأكد لأن الإنسان متلبس بالعبادة وهنا يجب التنبه إلى أن شرب السجارة الدخان وما شابها من المعاصي المؤثرة في النسق ولهذا يجب على المحل أن يتجنب شرب السجارة ويتأكد ذلك في حقه وليعلم أن هذا ينقص ثواب ثواب نسك ولو أن الإنسان صبر نفسه في مدة الإحرام لكان ذلك سببا في أن يدعى هذه السجارة أي شرب الدخان سيكون هذا من فوائد النسك من فوائد هذه الآيات الأحكامية ترك الجدال للمحرم وذلك لأن الجدال يوجب شعال القلب ويحدث الأداوة والبغضاء فيصد المرأة عما هو متلبس به وسبق أن المراد بالجدال هنا الجدال الذي هو المراد الذي لا يقصد به الوصول لحق أو عبطال الباطل، وأما الجدال الذي لا بد منه في بيان الحق وعبطال الباطل فإنه لا يدم عليه المحسن بل هو مما يحمد عليه ومن فائد هذه الآية وأحكامها عموم علم الله عز وجل بقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى استفية وهي أن يحذر الإنسان من فعل الشر لأن فعل الشر معلوم عند الله كالخير ويترتب على ذلك أيضا قوة رجاء الإنسان بالله عز وجل إذا عمل خيرا لأن الله تعالى يعلمه ولن يذيعه أبدا كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وقوله تعالى ونرأ الموازين القسطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من قال حبة من حردنا لأتنا بها وكتابنا حاسبين وقوله تعالى: "فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَهُ شَرُّهُ" ومن فوائد هذه الآية الكريمة أمر الحاج بالتزود وقد سبق أن التزود نوعان تزود يقوم به البدن الطعام والشراب اللباس وأيرهاء وتزود يقوم به الدين كالتقوى وزاد التقوى خير خير النزال البدن بل قد سبق لنا أن زاد البدن قد يكون نزال التقوى إذا أراد الإنسان به كثرة أملى الله وحفظ حياته وحفظ حياتي, حياتي وستر عورتي وما أشبه ذلك ومن فائد الآت الكليم هو أكمنها وجب تقوى الله عز وجل تقوى تعالى والتقى ومن فوائدها أن تقوى الله تعالى من أكبر الأدلة على عقل الإنسان وأنهم دولة عباب ومن فائدها أن أولي الألباب هم هم المنتفعون لخطابات الشر لأن الله وجه الخطابة إليهم فقيلوا واتقوني يا أولي الألباب ومن فائدها أن من لم يتق الله فليس من دولة الألباب ومن فائدها الحث على التعقل في الأمور حتى يصل إلى درجة أصحاب هذا اللقب يا أولي العذاب وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة فإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته